بسم الله الرحمن الرحيم الإسلام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بماء إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوكمون أولئك على من ربهم وأولئك هم المصلحون إن الذين شفروا سواقهم عليهم تأنذرتهم أم لم تنجرهم ختم الله على قلوبهم وعلى شبحهم وعلى أبطارهم عشاوة ولهم أناب عظيم ومن الناس من يقول آمننا بالله وفي يوم الآخر وما هم بمؤمنون يقادعون الله والذين آمنوا وما يقومون إلا أنفسهم وما يشعرون في قنوبهم مرض فجالهم الله مرضا ولهم عياب أليم لما كانوا يسرحون وإذا عصيل لهم لا تسرحوا في الأرض قالوا إنما نحن مسرحون هم هم المفهدون وليس لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا ألق ما السفهاء فلا إنهم هم السفراء وناس إلا أحلمون وإذا لكل الذين آمنوا قادوا وإذا خلوا إلا شيئهم قالوا يا عزّ إنما نحن مستجِئون، الله يستجِئ بهم ويُصدُّم في طعامهم يأمره. أولئك الذين اشتروا الضلالة في الهدى فما رضحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي سوقد نارا فلما اضى اسمى حوله ذهب الله بنورهم ودرسهم في غنماك الله أو فصير من السماء في يوم مات أغرى الموت والله محيط في الكافرين يجاد البرق يخطط أبصارهم كلما أضاء لهم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسبعهم وأبطارهم إن الله على كل شيء قدير يا أيها لا أجدو ربهم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض طراشا فنهى أجناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من السماء ربقا لكم قُل لَّن يَنفَعَكُم طَاعَتُكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا ف بصورة من له ودعوش لا من دون الله إنكم خادعين وإن لم تفعلوا ولن تفعلوا منارا التي وقودها الناس والحجره اعزت للكافرين وبشر الذين امنوا صالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما يرجقوا منها من ثمرة الرزق. قالوا ها الذي رزقنا من قبل وقتوا به متشابها ولهم فيها أسوال مقبرة وهم فيها إِنَّ اللَّهَ لا đọc أَن anhọc khi ما mẹ xa lắm وأما الذين آمَنُوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كَفَرُوا فيقولون ما أَرَادَ الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا للقافة سماوات وهو بكل شيء عليم وإن قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفتد فيها ويشكك السماء ونحن نسجع بعندك ونقصد لك قال إني أعلم ما لا وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائجة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقون قالوا سبحانه لا علم لنا إلا ما علمتنا إن جألت العليم الحجيم قال يا آدم أن بئهم بأسمائهم فلم ما أنبأهم بألمه قال ألم أقل لك إن أعلم غيب السماء وشوال إن أخلم عيب الزماوات والأرض وأخلم ما يبدون وما كنتم تجتمون وإن قلنا جدوا لآدم فتجدوا إلا إذن سهبا واستكبر وكانا لنسافرين وقلنا يا آدم أنت وزوجتها الجنة وكلا منها رغدا حيث تؤتما ولا تقرباها من الشجرة فتكتونا من الظالمين فأزلهم الشيطان عنها فأخرجوا ما منهم ما كان يكون وقلنا انفقوا بعضكم بحث عدو ولكن في الأرض مستقر ومتاكم إلها فترق آدم من ربه كلمات فتاب عليه هُوَ هو الشواق الرحيم قل نزقوا منها جميعا لأنكم فَمَن فمن سبع هدى فلا طوف عليهم ولا هم لا حزنون والذين دفروا وتهلوا مالكم فيها خالدون يا بني اسرائيل من كل التي انعمت عليكم واوفوا بعزيزي بعضكم وإذا يفرهون وآمنوا بما أنزلتم صتقا لما معكم ولا تكون أول شادرين ولا تشتري بآياتي ثمنا قليلا وإيايا فستكون ولا تنفس الحق بالباقي وتشتم الحق وَأَنْتُمْ تعلمون وأقوموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الرافعين أتأمون الناس بالجلوة إنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تحقنون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لجديرة إلا على الخاشعين الذين يظنون انهم ملاك anh là راجعون يا بني nhiều thế lần التي anh عليكم qua đánh على một وانتقوا يوما لا تجهي نفسد عَنْ نفسي شيئا ولا يقضل منها شفاة ولا يقضل منها عجل ولا هم جيلاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العهاد ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم وَاتَّبَعُوا قُلُوبَهُمْ ظَنَّاً البحر لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ وَمَا هُم بِخَارِجِينَ مِنَ الشَّكِّ ۚ وَإِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ chỉ còn من وَأَنْتُمْ anh về là اعطونا عنكم من بحث ذلك لعلكم تذكرون. وان اتينا موسى الكتاب والقران لعلكم تهتدون وان قال موسى لقوم يا قوم لكم ولم تم انفسكم جد خالكم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 وإن قلتم يا موسى لن نؤمن نرى الله جهة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنرون هم بعثناكم من لفضيله لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المدن والسلواته من قذبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قل نجخلوها من القرية فكنوا منها حيث جئتم رودا واجخلوا الباب تسجدا وقولوا حصة مرس لكم خطاياكم فبدل الذين ولموا قولاً غيراً الذي له يسل لهم فأنزلنا على الذين ولموا نجزاً من السماء بما كانوا فَكُلُوا فكل مِنْ سَكَائِهِ وَمَا آتَاكُمْ رَبُّكُمْ وَلَا الحجر إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ من مِنْهَا الله ولا تحسوا في الأرض مستدين وإذ قلتم يا مرساناً مفدر على نطعاً واحداً فجعلنا لنا مما تنجس الأرض من بطنها وشتائها وصومها وعبتها وبطنها قال أبدت تجدرون الذي هو أجلاب الذي هو صيح اذبقوا مصرا فإن ما وضربت عليهم الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا من الله ذلك النَّبِيِّ كانوا تَجْهَرُوا لَهُ الله كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ الذي أَن تَحْبَطَ ذلك بما عصاً وكانوا يحتجون إما الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى الصادقين إن من آمن بالله واليوم الآخر يَا أَيُّهَا من آمَنُوا بالله واليوم وَرَسُولِهِ وعمل صالحا فلهم عَلَىٰ عند ربه الَّذِي لا رَبُّهُمْ وَلا قَوٌّ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَذْعِنُونَ khi mình mẹ xin lỡ cùng trong khi من mẹ giờ lấy cùng để sẽ phải وَالَّذِينَ يَقُومُونَ لَيْلًا سُجَّدًا وَقِيَامًا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ واجعلنا مثلا ما جنى الدينا وما خلفنا وما اروح لنا المتقين واذ قال مرساه قومه الله أن تنبحوا بطا قالوا أَن هزوا قال أعوذ بالله أم أكون هنا الجاهدين تنبير لنا ماهي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارغ ولا بكر عوال بين ذلك فافحظوا ما تؤمنون قالوا لنا ربنا يبين لنا ما لونه ولا إنه يكون إن هذا كذب فما في ظن bye, -bye. كلما الناس فيها قالوا الآن بسد الحق فيبحوها وما فهو يسعدون، وإل قتلتم نفسا وَلَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُوا الله الموتى وَمَا تُنفِقُوا لعلكم شَيْءٍ ثم قد بِهِ صنف الحجارة أو أسجت قسوة وإن الحجارة لما فَإِذَا فَوْجٌ مِّنَ الْمَاءِ وَإِذْ chỉ A cùng لكم وقد كان cũng منهم يسمعون ca là vẫnốụ nhấtấ là ما cũng وهم يعلمون واذا لقوا الذين امنوا قالوا امنا والى ظلم بعدهم الى بعض قالوا الله عليكم قالوا <سؤال> أتعزدونهم فيما فتح الله وليكم يحزوكم من عند ربكم أفلا أولا يعلمون أن الله يعلم ما يفرون وما يحبنون ومنهم أم لا يخلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظهرون قويل للهين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولونها غابين وعين بالله ليشتروا به سعنا قليلا فعين لهم مما كسبت ايديهم وعين لهم مما لكسبوا وقالوا لن تمثنا النار إلا أياما معجودة قل أستخرتم عند الله عزا فلن يخلف الله أن تقولون على الله ما لا تحلمون بلى من كتب جيئة وأحاقت به خفية فأخذت أصحابهم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا صالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون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 وللقربا واليتاما والمساكين وقولوا الناس أسنا وأقيموا ولا ترآتوا الزكاة ثمة وليتم إلا قملا منكم chỉ إلا sao lấy sùng từ lao con lần cùng تكون جماءكم ولا تخلجون أنفسكم من جيالكم ثم أضرأتم وانتم تشهدون هم أنتم ها. أولئك تقتلون أنفسكم وتخرجون فلقموكم من زيارهم تواهرون عليهم بالإذن والعزوان وإن يأسوكم أسارا فاتوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتسمنون ببعض الكتاب وتذكرون ببعض وما جزاء من يفحل ما ينشمكم إلا يخشون في الحياة في الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العزام وما الله بغافل أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخصف عنهم العذاب ولا هم ينصرون ولقد آتينا موسى الكتاب وقف من برسه بروحه وآتينا عيسى بن مريم البنات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول مريم بما لا تهواء انفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا يغلكم بل عنهم الله بكم فقل لما يثنون ولما جاءهم كتاب من عند الله صدقوا الامام عنهم وكانوا من قبل يسير تفتحون على الليل كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلحمة الله على الكافرين ائتمت فرود أنفسهم أن يسكروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاق من عباده أي ينزل الله من قصره على من يشاء من عباد فباءوا برضب على رضب ولكافرين عذاب مهين وإذا يقول لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل عَلَيْنَا علينا بِمَا بما وراءه وهو الحق مصدقا لما قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنون ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم سَخَّرْنَا العجل من فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن من وَإِلَيْهِ النُّشُورُ وَإِذْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ طِينٍ قالوا سمعنا وعسينا وأشربوا في قلوبهم بلعجن بكفرهم قل ذهبت ما يأمركم به قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالقا من دون الناس فدمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنع لا تهنوه ابدا بما قدمت ايديهم والله عليم فرعون ولتهدنهم احرص الناس على حياه ومن الذين يوجد أحدهم لو يؤمر ألف سنة وما هو بمجحب حين العذاب أن, أن يعمر والله بصير بما يعملون قل من كان عدوا لجبريل فانه نج له على قلبك لكل الهي صدقا ما بين يدي وهدى وبشران المؤمنين كان عدوا لله وملائكته ورسوله وجبريل وان كان الله عدو للكائن وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَسْكُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَرْدًا نَبَلَهُ فَلُوْقٌ بِنْهُمْ بل اكثرهم لا يؤمنون ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين اوتوا الكتاب لقد فايق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء أغمورهم كأنهم لا يحلمون واتبعوا ما تسلس يقول على مرس سليمان وما تفر سليمان ولكن ما تفر يقول لتفروا يؤلمون المادة السحر وما يقوم على المهتين جباج لهاروس وما يعلمانهم أحد حتى يقولا إنما نحن فسنة فلا تكفر حتى يقولا إنما نحن فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين من احد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الْآخِرَةِ من خلاق ولد كما جاؤوا بهم الفسق ما لو كانوا يحلمون ولو أنهم آمنوا واستقوا لمسو بسم من علم. بالله خير لو كانوا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا عذاب أليم ما يوجد الذين سفرون أهل كتاب ولا المسلمين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو العظيم ما ننسخ من آية أو ننسها نكتب خير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 فلو رسولكم كما شئ لموسى من قبل ومن يتبجني الكفر بالإيمان فقد ضل شواء التجين ود كثير من أول كتاب لو يرد نزو من بعد ايمانكم كفارا حسنا من عند انفسهم من, من بعد ما تبين لهم الحق فاحسوا واصفحوا حتى ياتي الله بامره إن الله على كل شيء قدير وأقوموا الصلاة وآتوا وَمَا وما تقدموا لأنفسكم من خير تهجوه عند الله إن الله بما تحملوا مبطور وقالوا يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً مّن بَعْدِ دَاوُودَ وَجَعَلْنَاكَ مِنَ الصَّالِحِينَ قُلْ آمَنَّا بلى من أتلم وجهه لله وهو محسن فلو أدعو عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقالت اليهود ليستم فقالن شيء وقالن شيء وهم يملون الكتاب. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قومهم فالله يأخذ بينهم يوم القهامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلم من منع مساهد الله أن يلتر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يلقوها إلا خاطفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة في عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأين مات والنوف سم وجه الله إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانسون بديع السماوات والأرض وإلى قضاء أمرا فإنما يقول له يكون فيكون وقال الذين لا يحلمون لولا يسلمنا الله أو تأتينا قَالَ كذلك فقال الذين من قبلهم مثل قومهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات القوم موكمون إنا أرسلناك الحق بشيرا ونذيرا ولا تزهل عن أحهد الجحيم ولن ترضى أنك اليهود ولن نصار حتى تستبع قل إنه ذا الله والهدى ولئن اتبعت أهوافهم بحثا الذي جاءت من العلم ما لك من الله من ولي ولا الَّذِينَ آتَيْنَا هُمُ الْكُتَابَ يَشْيُونَهُ أَرْطَتْنَا وَسِنْ أُولَئِكَ يُؤْنُونَ بِهِ وَمَنْ به فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واستقوا يوما لا تجهي نفس عن نفس كن <مشن> شيئا ولا يقبل منها ولا تنفعها وإذ تلا إضراءهم ربه بكلمات فأسمهم نقال إني جاعل فلمات إماما قال ومن ذر لكن قال لا ينال عز الظالمين وان جعلنا البنت مثابه للناس وامنوا واستخلوا مقام إبراهيم صلاً وعندنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن تهتر بيك أن طهر بيتي للطائفين والعاسفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أنه من السمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمسعه قليلا ثم فاسقرني الى عذاب النار وبئس واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل ربنا تَقَبَّلْنَا منا وانك انت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأيما مناسجنا وفد علينا وأنا مناسكنا وتضعنا لنا إن مدى أن تستوى رحيد. ربنا منهم رسولا منهم تسووا عليهم مذكار ويعلمهم الكتاب مركتبا عن حكم ما سوى الحكيم ومن يَعْمَلْ عن يُجْزَ بِهِ وَلَا من لَهُ نفسه ولقد اللَّهِ في الدنيا نَصِيرًا في الصَّلَاةَ لمن لَمْ إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ورصدها إبراهيم بني ويعقوب يا بني يا إن الله اشطفى لكم لَنَا فَلا تَمُوتُنَّ وَأَنْتُمْ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ تِلْحَضَرْ يَقْفُبَ الْمَوْتُ فِي قَالَيْ مَا تَعْبُدُونَ مِمْ بَحْدٍ قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَا أَوَائِكَ إِبْرَاهِيمَ قالوا نحفد إلهك وإله أربائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أم امه قد خلت لها ما فسبت ولكم ما فسبتم ولا تسالون عما كانوا يعملون وقالوا قنودا أَوْ نصارى تهتدوا قل بل الْمِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حنيفا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وما قلنا يا ابراهيم واسماعيل واسعق ويعقوب والاسباط وما يفوت ان شاء وعيش وما اوتي النبيون من بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمسلم ما آمنتم به فقد اجدوا وإن تولوا فإن ما هم في شقاق فسيكسب كوم الله وهو السميع العليم من الله تبرة ونحن له قل في الله وهو ربنا وربنا وكم ولما احمدنا وكم اقمناكم امنكم ورحمن لهم مخيصين ام تقونت صبرا لما اسمعنا قُبَاوَنَ الْأَسْمَاءُكَ نُذَن أَوْ نصاراً قُلْ أأَنْتُمْ أَحْلَمُ أَمِ اللَّهُ وَمَنْ كثم شهادة عندهم من الله وما الله بغاصل عما تحمدون تلك أمة قَدْ قد خلت لها ما ما تنسون لا ما تنسون ولنكم ما ولا ما كانوا سيكون فَأَقِمْ وَجْهَكَ ما حَنِيفًا ۚ فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ عَلَيْهَا ۚ لَا يهدي من الْمَنَى أَشْرِقْ إِلَى رَصْدٍ مُنْطَوٍ أَوْ تَرَى إِنْ تكون شهداء وَطَنًا ويكون الرسول عليكم شيدا وما جعلنا الخذرة التي كنت عليها إلا لنحلم من يتبع رسولا من, من يرون وَنُوحِي على بِالَّذِي أَوْحَيْنَا كانت وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ وَمَا تَأْمُرُهُمْ إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ الله بالله لرأوه رحيم قد نرى تقلب وجهت في السماء، فنجو أن يهنك وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فوزنوا جوهكم شطرا وكنا الذين اوتوا الكتاب ليعلمون انه الحق من ربهم وما الله بغاهم عما يعملون ولئن أجلت الذين أوتوا الهسابة لكل آية ما تبعوا وما فبتابع وما بتابع كذلتهم وما بعدهم بتابع كذلة بعض وإن استبعت أبواءهم من ما جاءك من إذن لن الله الذين آتينا يوم الكتاب يحققونه كما يحققون أبناءهم وإن فلقا وهم يحلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممثالين ولكل نجهة منه أينما تكون يأتلكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرج سفرا وجهة جفرا المسجد الخرار وَلَنُلْزِمَنَّكُمُ الْأَرْضَ من ربك وما الله يُطِعِ عما وَرَسُولَهُ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فولوا وجوهكم فضرهون ألا يكون لما تعريكم أجة إلا الذين ولموهنهم إلا الذين ولموهنهم فلا تخشوهم واولئك من نعمتي عليكم ولعلكم تمتدون كما ارسلنا رسولا كن يسوع عليكم ويحلمكم الكتاب والحكمة ويعلنكم ما لم تكنوا تحلمون فالكروني يا وَلِيُّ الذين آمَنُوا يُخْرِجُهُم بالصبر الظُّلُمَاتِ إِلَى الله مع كَفَرُوا ولا الطَّاغُوتُ من يقتل في سبيل أموات بل أحلاق ولكن لا تشعرون ولنبدون لكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأنوار والأرض was somewhere all towards us in وَمَا تَسْقُطُ مِنْ فإن الله يَعْلَمُهَا إن الذين ما الناس والجذار بس ما بيننا That's you.